لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّتَهُ وَأَثَارُ الْأَرْضِ وَعَمَرُوا هَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوا وَجَاءَتْهُمْ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 وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَضَّتِي يُحْبَرُونَ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 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة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 ومن آياته منامكم بالليل ونهار وبطغاءكم من فضله إن في ذلك لا آيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ما فيحب الأرض بعد موتها إن في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 كل له قانطون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض.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 من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مست الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة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 سبحانه وتعالى عَمَّا يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل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 ومن آياته أي يرسل الرياح مبشراته وليذيقكم من الرحمة ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فأنقمنا من الذين أجرموا فكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله, ويجعله كِسَفًا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أي نزل عليهم من قبر لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن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 الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء